بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشخصية اليوم التي اصطبفناها للحديث رجل طالما أسعد جماهير المؤمنين بصوته العز وهو يتغنى بالقرآن مجودا ومركلا عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي وموجات إذاعات العالم الإسلامي كله إخوة الإيمان والإسلام ضيفنا اليوم فضيلة الشيخ محمود علي البنا. في بداية اللقاء بنرحب فضيلة الشيخ محمود علي البنا. أهلا وسهلا حياكم الله فضيلة الشيخ محمود علي البنا يعني طبعا جماهير المؤمنين بتعرف فضيلته من خلال القرآن الكريم تقارئ للقرآن نعم واليوم يعني بنود أن نقدم للمستمعين الجوانب المختلفة لحياة الشيخ محمود علي البنا ولنبدأ اولا من البداية منذ النشأة الأولى من الطفولة حيث هذه المرحلة والذكريات والمواقف فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في قضية شبرى باسم الكشبين الكوم محافظة المنوفية ولدت في هذه القرية وانا يعني في وسط بيئة فلاحي المزارعين الوالد وكان كل عملهم إن أنا أحفظ القرآن وأخش الأظهر فدخلت كتاب القرية وحفظت القرآن كان عندي حوالي 11 سنة يعني كان هناك في هذه القرية جو يعني من العلم أو نقول 300 كتاب في القرية كان في الوقت ده كان يعني في كتابين ثلاثة في القرية فمن ضمن انا دخلت كتاب الشيخ موسى المنطاشر رحمة الله عليه م. كان عندي كم سنة في هذا الوقت وكان فيه كتاب اخذ الشقاء بالحليم الوكيل كان عندي من خمسة سلسلة كده من الخمسة سنة فابتديت يعني احفظ الخسار الصور ومشيت في الحفظ ويعني كنت الحمد لله يعني ما أنامش إلا محفظ اللوح عشان سيدنا هيسمعه للصبح وبشوف الأولاد بينضرب إلا ما بيسمعش فما كنت شنام إلا ما يعني هل بتذكر في مرحلة الكتاب دي ترجع بنا كده إلى هذه الفترة وتتذكر الوقاع والأحتاس والمواقف كده مع سيدنا ومع الزملاء سيدنا رحمة الله عليه يعني هو الداني علقة هي واحدة الأولى والأخيرة مم. وبعدين دي بقى مشيت عليها لغيط ما حفظ القرآن يعني الشيخ محمود علي البنة لما يضربه سيدنا وهو ويحفظ القرآن ليه يعني كانوا الضرب ده بتردي هو كان إهمال مني يعني الفرحانة روح الغيط ومش عارف إيه وبيعملوا بيجمعوا قطن بيعملوا فطير بتاع الطفل بقى يحب يجري وبتاع يهرب من الكتاب مم. فيا الله يرحمها والديتي بقى راحت للشيخ لأن بيته كان قريب مننا وقالتلي وانا شفت الولد في الغيط النهاردة وما ما حدش قال له روح الغيط وإيه اللي جابه وساب الكتاب إزاي م. فبصت لقيت بقى سيدنا السبحية لي بقى العريف والجماعة دول كالعريف طويل كده وجرجروني وانا نايم استنم ما لبس استنم ما جيب الغيف وحتة جبنة قال لي اللي جرت كده جرجروني على طول وإيه واللي في البيت بيساعدهم يلا يلا خدوه بس سيدنا بقى الله يكرمه ويقدره ويسامحه بقى كان يعني جاي يعني يتوسل عليا اول ما قال بكتب فين محمود هاتو مدوا على طول يا سيدنا في الغيط بتاع ما فيش غيط يعني هم نفسهم بقولوا راح الغيط ليه احنا ما قلنالوش يروح الغيط فهي الان الاولى والاخيره كنت انا في في الوقت ده حافظ سورة ياسين حوالي ربع القران اه وضبت عليها بقى لا أتغيب أبداً إلا أيام الجمعة فقط. كانت العلقة الأولى نعم يعني تقصديتك دلوقتي بتقول إن العلقة اللي ابرضالك سيدنا دي كانت الأولى والأخيرة يعني وقت كانت العلاج للتقصير اللي صدر منك وانتفضت. حصلت إهمال بعد كده خلاص ما حصلش أي إهمال بقى يعني المواعيد لابد من المحافظة عليها. ما عدا ايام الجمعة اللي هي راحات الأسبوعية دي النما الموعيد مش ممكن حتى لو الاولاد كلهم تغيبهم لظروف ما في البلد انا اللي ابقى موجود في الكتاب لوحده طب يعني هل فضلتك بتؤيد الضرب كوسيلة يستعملها السيدنا مع التلاميذ الصغيرين يعني في الكتاب؟ هو الضرب في حد ذاته يعني مش اسلوب علم متطور لكن في احيانا بي بيحتاج الطالب انه يعني يهذب بأسلوب او باخر وبعدين الواقع انه التربية الحديثة يعني خلت الاولاد كلهم ميعين وكذا كان الواحد زمان لما يشوف سيدنا ماشي من شارع يلف من شارع تاني وهو كان راجل كفيف م. فاحترام الاستاذ ده واجب يجب ان التربية الحديثة اللي تطبق حاليا في التعليم يجب انها يعني تو تو تؤيد بالأسلوب القديم مش بمعنى الضربة على طول وإنه في احترام الأستاذ يعني كان زمان مش ممكن يعني بلاش أنا غيري ما يشوف المدرس بتاعه جاي لا يمكن يمشي من الشارع اللي ماشي فيه أو يخليه يشوفه فالهيبة دي دي اللي بتكون الشخص والشخص ما عندوش هيبة من المدرس من مدرسة من معهد مش عايزة ايكا مش عايزة ام طب يعني لو حضرتك هالطول ان المفروض يكون ان المفروض يكون ضرب بس في غير قسو بحيث ما ما فيه تلمس من الضرب وبيسيب الكتاب بالمر ده ربنا بيه مشريد يعني في اولاد كانوا معنا وطلعوا وسابوا الكتاب ربنا مشريد ان يحفظ القرآن وكلها وكلها بإرادة الله ما في شك فمن يريد الله أن يهديه هو يحفظ القرآن وأنه يولد ألا يهديه بقى يروح بقى يشتغل تمرجي عسكري في الشرطة يشتغل غفير مم. أي حاجة لا. لما اللي ربنا هديه تبصت لأيه ربنا يوفقه أنه يحفظ المقرر اللي عليه ويسمع الماضي وهكذا بمنتظم ربنا ريد له أن يكون حامل لكتاب الله وما توفيقي إلا بالله الصديق الشيخ محمول على البنا تم حفظه القرآن في يعني واسن كامل أنا ما أذكر من عشرة ونص إلى حداشرة سنة كده أتمام تحفظ القرآن؟ أه كنت أنا أصغر واحد في الكتاب حافظ القرآن كان في الوقت ده بقى بيعملوا بقى زغاريت ويفراءوا شربات ويودوا بقى خروف للشيخ وشوان رز وثكر و... طب بتحكي بقى فضولك كده بعد ما بعد ما تنام تحف القران يعني ايه اللي تم مع سيدنا من هذه الاشياء او هذه العادة يعني ماذا فعلته لا هو هو الاحترام على طول حتى توفاه الله احترامك ابك والد يعني مفيش حاجة لا بالنسبة للهدايا يعني الهدايا بعد تنام الحفظ نعم تذكر بقى اليوم اللي اديت فيه مثل هذا الاهداء لسيدنا لا ده مشان بعد الوالد والوالدة والاخوات والذرغيت والحارة والبيت والجيران كل الناس بقى واحد حفظ القران عندهم دي حاجه كبيرة. وكأنه يوم التخرج يعني اه كأنه تخرج من الجمعة ما يوازي يعني واحد تخرج من الجمعة الآن فاضلت شايف محمول عزبانة بعد اتمام الحفظ طبعا في بعد كده بقى التجويد والقراءات نعم. يعني تحكينا بقية المشوار مع القرآن في التجويد وفي القراءات بعد ما اتممت حفظ القرآن عند. كان معاية في الكتاب ده كان في الصيف كان بيجي معاي الاستاذ صبري سلامة كان يحفظ القرآن معاية في الكتاب لأن والده كان إمامه قطيف في السويس لما يجي يقضي أجازة الصيف في البلد كان يروح يحضر معانا عند سيدنا هو الأستاذ محمد طمان محمد موسى طمان ده ناظر في الشارقة الثانوية حاليا. وكنا ثلاثة أربعة كده يعني زي يعربونا إبارك في المجموعة دي من ضمن مثلا كنا عشرين ثلاثين الباقي بقى اللي اشتغل المزارع واللي اشتغل كده واللي اشتغل كده كنت أنا وصبري ومحمد موسى طمان كنا دايما نحفظ نسمع يعني أول الطلاب اللي يسمعوا على سيدنا طيب بعد كده بقى تحكينا التجويد يعني تجوزت على سيدنا اللي حفظك ولا يعني التحقتي مثلا عند حقين آخر والدي كان يرغب أن أكون عالم لأنه هو يعني زي ما تقول الحاجة كانت نقصة في حياته فعايزي كملها في ابنه فأنا عايز أود محمود ابن ده لأنه في الأول أنا متولد قيل لي من الوالد والوالدة ان فيه اولاد سبيان قبل مني كانوا بيموتهم ف... سبيان اخوتك يعني اه كانوا بيموتوا. مم. فلما جيت ف... والدي بيقول لي انا صليت الفجر كده قلت يا رب اذا ربنا بارك لي في هذا الولد حوهبه للعلم والقرآن مم. ومن هنا كان حفظ والديتي انها لازم اروح الكتاب واحفظ القرآن وبعدين يتبع هذا بقى زميلي الأستاذ محمد موسى طمان راح المعهد الشيبين الكوم وقدمت أنا هو في المعهد الديني م. كان في الوقت كان شيء المعهد الشيخ الجليل عيسى كان مدرس في الوقت ده برضو الشيخ أحمد حسن الباقوري كان في أوائل الربعينات كده في مدينة شيبين يعني قريبا من شيبين الكوم قريبا من البلد آه. فنجحت في الحفظ وكذا وكذا وسقضت في الحساب يعني اللي هو مثلاً ضرب والطرحة والإسمة والبتاعة ما كنتش يعني كان كل اهتمامي بالحبس فزميلي دخل للمعهد الديني وأنا بقى في نص السنة كده قالوا لنا فيه معهد في طنطا اسمه معهد المنشاوي ده ما بيقيتش يعني بخط هو المهم تحفظ القرآن وتدخل تحضر فروحت للمعهد وكنت أنا صغير حجم صغير يعني جسمه قليل خالص ما كنتش يعني فاكان في جماعة طلبة من بلدنا برجوا في سكنين في طنطا يعني منهم المرحوم عبد الحميد محمود وعبد العزيز محمود والحاليا الشيخ سيد مرلا والشيخ سيد الوكيل كان حاليا دلوقتي مدير الامتحانات بالأظهر كانوا سكنين في غرفة في طنطا فأبويا وداني لهم وقال لهم محمود أهوان وتخلّوا بالكم منه واللي تحفظوه المتون هل بقى محمد ها تحفظوه المتون والحاجات دي هما كانوا بقى أكبر مني بسنوات يعني اللي في الثانية اللي في الثالثة اللي في رابعة وانا ريح سنة أولى فكان عندي هواية كان عندي هواية الايه التقليد يعني أي حد اسمعه هو صغير اللي على طول عبد الوهاب وام كلثوم اي حد اي واحد بيغني اي حد بيقرأ مثلا كنت اقلد دايما الشيخ ايه الشيخ الله يرحمه والشيخ رفعت كان فيه قارئ مشهور في الوقت ده اسم الشيخ محمد السعودي وكان فيه الشيخ العقله والشيخ شفيقي ابو الشيخ محمد السعودي طب كان قارئ في الاذاعه ولا يعني مجرد قارئ محلي في طنطا لا قرئ في الاذاعه فترة وهو له شريط الان في لندن بسمعه قيم يالية الإزاعة تحصل على شريط طيب فضي الشيء محمود علي البنة الناس دي اللي يعني المشايخ السابقين دول اللي بتقلدهم يعني هل تستطيع أن تقلدهم الآن يعني اه ممكن يعني لأنه هو يعني كنت معجب به شخصيا يا الشيء محمد السعودة بننسك واحد وقته بتقلد بنا محمد السعودي كده <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وإن أبق إلى الفلك المسحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه يعني يبدو ان الشيخ محمد السعودي كان ليه تأثير يعني على حضرتك و يعني بما انه ما فيش يعني برضه ما فيش فرق كبير قوي يعني بين طريقته والطريقه بتاع حضرتك يعني اه هو انا كنت بحبه فعلا واحب اروح وراه الليالي واسمعه وانا صغير يعني مم. طب يعني ممكن تقلدنا الشيخ محمد رفعت اه ده كنت باستمرار كان يشوف رفعت ده. اه مننا ين om man تدينا برضو نموذج للشيخ عبدالفتاح شاشاعي طبعا ده كان رجل عظيم وكان أسلوبه وأداءه الصوتي كان قوي مم. وسمعت وانا بقى أكثر من مرة من غير الميكروفون يعني كده مباشرة في حفلات آه. خارجية اه سمعت وفطنت أيام ما كنت انا في معهد المنشاو يعني طب ما كانش في راديو قياميها يعني مم. راديو بتصنع في ميكروفونات مم. كان وياي الشيخ مصطفى اسماعين كان الشيخ مصطفى في الوقتي ده شاب حديثه وصيد كبير نموذج كده شفطه بسم الله وَاللَّيْنِ إِذَا يَوْشَهَا وَالْسَّمَاءِ وَمَا بَنَاءِ صدق الله عزيز يعني فالصلي الشيخ محمود علي البنا يعني ما رأيك في التقليد يعني هل أنه يعني الضيب بتبقى بداية صحيحة أنه يعني القارئ ينشأ مقلد ويعني بعد كده يكون ليه شخصية ولا يعني رأيك في هذه المسألة هو أهم شيء في القارئ أن يكون حافظ القرآن مجود وصوته جميل وعنده ملكة التقليد لأن هو بيقلد فلان وفلان وفلان وفي النهاية بتنتهي إلى شخصيته هو صوته وأداءه المتميز أو زي ما يقولوها اللحن المميز ساعة ما تسمع تقول ده فلان تسمع تقول ده فلان إنما في الأول لازم المدرسة القرآنية اللي هو بيسمع الشيخ فلان والشيخ فلان نازم يقول ليه ده ويقول ليه ده ويقول ليه ده وبعد كده بتنطبع صورته في او صوته بيبقى له اسلوب خاص بعد فترة معينة بيبقى هو ده فلان مجرد ما تفتحه لتقول ده الشيخ فلان اللي بيقره لكن هو يعمل انه يبقى ليه الشيخ فلان انه هو يقلد اللهم ما ليه يشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ها فالمسألة لابد من التقليد على اساس انه هو بتطرح امامه قواعد وأصول قراءات وكذا وكذا وكذا مجرد بقى ما يندمج في العمل ويبقى يمارس المهنة من خلال يقرف لي لا يقرى كذا يقرف كذا في جامع كذا خلاص هيبقى له لو لوحده فيما بعد تلاقي صوته له شخصيص المستقلة مش هيفضل يقلد على طول لغاية ما يموت يقلد فلان أو هلان لا يعني أنا لا أؤيد التقليد على طول إنما لفصلة معينة زي فصل التدريب المحامي لما بيتخرج مثلا مش بيروح يتمرن في مكتب محامي وبعدين يقعد شوية و في مكتب محامي تاني وبعدين في النهاية بيفتح مكتب ويبقى هو محامي الوحده لكن أسلوب العمل نفسه لازم يختلط بالمهنة نفسها عشان يعرف ايه يقول ايه و يسوي ايه كذلك القارئ. طيب يعني قبل ما نيجي معاك مع الفلامزة زملائك في المعهد ونشوف نشوف القصة انتهت الى ايه يعني هل يعني انت كنت في الطفولة مكتشف نصوفة كويس في الكتاب وكنت يعني بتمارس عملية تجويد القرآن السليم هو انا لما روحت بقى معهد المنشاوي نجحت سنة اولة وسنة تانية وسنة تالتة جد كان في الفترة دي المعهد بيقضوا على السجاد كده معهد المنشاوي ومفيش تخط ولا فصول ولا بتاع ف في بين الحصص يعني يقوم الطلبة كانوا كبار عني اللي عنده 18 سنة واللي 20 سنة انهم بياخدوهم فيش تقييد بالسنة او بالمجموعة البتاع. فكنت انا صغير في الصوم كان يعني شيخ صغير كده تعايا بالنا ساعة بالنا ويتلموا اعملوا حلقة او كان فيه مراقب في المعهد كان ايامها كان شيخ المعهد الله يرحمه الشيخ محرز وكان فيه مراقب في المعه شديد جدا اسمه الشيخ حسين معوض رحمة الله عليه كان بيبقى معه بتاع جريدة كده بقى ساعة الولاد ما يشوفوه يطيرهم فانا قاعد اقريره بنا تلموا علي ايه شدوني وجابوني كأن لي مدرسة لتعليم القرآن او كانت فترة لتدريبي على التلاو لازم يتلموا كل ايه يجيوا والحصة يخلص يتلموا في الفحن الجامعة ويه قاعدوا يسمعوني لغاية الحصة ما تبتدي كل واحد يروح اللي الفصل بتاعه والفصول جنب بعضنا كده كل عشرين داتين واحد قاعدين قدام شيخ يعني كل واحد ماسك عمود والطلباتوا قاعدين قدام فذات يوم لقيت الشيخ حسين معوض يعني قاعد اقرأ مني شو خط بالي لقيت اللي بيجري من هنا يمين وشمال واقع عمال اقرأ فبدين تقرأ لغاية ما بقيت لوحدي فبصيت لقيت ام تجاري قال لي لا اعود اعود اعود يعني اعود اجري زيهم فقال لي لا اقرأ ايه رياضية بلنا ما اكرفش بس وبعدين جيت في الاجازة لقيت نفسي سائد في علم مش عارف يعني البلاغة او الصرف او الحاجة يعني رياضية برضا يعني من الاول انا يظهر شعب ادبي مش شعب رياضة اه يعني اقول, إيه أقول, إيه؟ أقول, إيه؟ أقول إيه اتجاه ادبي بقى طبعا و... يعني مش سقلت في الحساب لما دخلت المعنى أه فقال لي اسماعي يا ولديه من لا انت تروح على الشيخ سلام في الجامعة الأحمد نعم تجود عنده القراءات وتعمل صيد أحسن يا سيدنا الشيخ يهديك يهديك قال لي لا انت تنفع صيد من هنا بدأ تاريخي او حياتي تتحول منذ اللحظة دي من عالم الى قارئ وده كان بالنسبة لوالدي صدمة كبيرة ما معرفش اللي بعدين لان انا يعني عدت سنة واقول لللوايه من البلد ما تقولوش ان محمودها بالمعهد وبتاع لحسن والنبوية اضربني وكروشني وبتاع وحاجة زي كده فاخبوا عليه ومعدين رحت للشيخ سلام كان الشيخ سلام ده راجل مبروك كان اصله عالم ومتخصص في علوم القراءات وأول ما خد العالمية كما حكا لي هو المرحوم الشيخ إبراهيم سلام محمد الله عليه جاء في الرؤيا انه لازم يمسك عمود في المسجد الأحمدي لتعليم التجويذ وعلوم الخرقات فالأذر بعت له لتعين مثلا في معهد سوق في معهد سكندرية في معهد طنطا بناء على الرؤية دي قعد في المسجد وسابل ايه؟ الأذر كمفروض يعني يتعين مدرس دي زملائه قال له رؤيا انك انت يا ابراهيم تخدم القرآن في المسجد الاحمدي وتخدم حفاظ القرآن وتعلمهم التجويد وعلوم القراءات اه رؤيا رو... نشا رو... رو... من زمان يعني رؤيا مناميه جت اه جات له فانقطع لهذا الايه علم اه القراءات وكان الشيخ يعني منفوح كرجل مبروك يعني لما واحد يقرا قدامه آه... كل الناس يقول لك كده من مدام الشيخ قال لك الله يفتح عليك يبقى أبشر قالك في فيز يقوم يمشي خلاص عليه العوض نظيف بقى أيام قياس بقى لي تعايا ولدي انت منين من كذا من منوفية و ايه و موضوعك ايه بطلو كنت في معهد المنشاو وسقط في في الجبرة او حاجة يعني حاجة رياضية كده اه فقال لي انت صوتك كويس اه تبقى رألي عشرة اقرأ من سورة الكهف واتلو ماء وحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دولي ملتحا فاريثيين ثلاثة الله الله يفتح عليك يا ابني مس هنا بقى كل الموجود. الموجودين قالوا ابشر يا عم اه دي علامه خير لانه قبل منك واحد يقرا مش عارف ايش يساله فز قوم يلا روح اشتغل مكواجي اشتغل بتاعه واللي كان يقول عليه هو ده امم يروح يشتغل مكوهج يستغل عسكري في البوليس يشتغل خلاص م. الشيخ لما بيسمع الطالب هو بيقرأ بيجد فيه نورانية أو حاجة لأنه كان كفيف فبيجد فيه يعني حاجة الأداة ربنا يفتح عليك يا ابني بس خلاص مدام يقول كده اعتبرها أجازة من الشيخ شهادة يعني نور البطيرة كده عند الراجل كان بيتنبأ بأنك ميزه هي يعني هيوثق أو لا يوثق يعني. طيب يعني فارولتك بقى مع الشيخ إبراهيم سلام في المسجد الأحمدي نعم تخدنا بقى كده في رحلة كده مع الذكريات مع المسجد الأحمدي والشيخ إبراهيم سلام و... وتجويد القراءات طبعا ما تراجع المصحف الأول ولا استمريت على القراءات لا هو أنا يعني, حف... يعني سمعت له المصحف من أول للآخر وبعدين ابتدى حفظ من المتون تحفة والجزرية والغنة والمد والإقلاق والإظهار والإقلاب قواعد التجويد مم. فأعدت معها سنتين وشوية وبعدين جيت على مصر بقى يعني كل بقى أصدقائي في الوقت ده اللي راح سنوي واللي راح كليه تؤصل الدين واللي راح كذا فهم نصحوني بقى ان أنا أروح مصر أسمع المشايخ في مصر انت دلوقتي مقيد على قراء طنطة بس لأ لازم تروح مصر تسمع الشيخ علي محمود والشيخ رفاعي والشيخ طه الفشني والشيخ شاعي وكثير بقى من صيطة انت عندك موهبة انك اي واحد تسمعه بتقلده. فتسمع كل دول هتقتصرش عليك تسمع جماعة تقطنت بس لا لازم تسمع الكل. فجيت بقى للقاهرة جيت للقاهرة في حوالي 45-46 سنة 1945-46 ففي سنة سبعة ااا كان صديقي المرحوم عبد العالي السيد كان سكرتير للواء صالح حرب باشا وبلديتنا من بلد اسمها زهروقان منوفيه فعرفني باللواء محمد صالح حرب باشا كرئيس المركز العام للجمعيات الشباب المسلمين رحمة الله عليه طب انا نفسي في حتة هنا قبل ما نفطر يعني يعني السؤال عني ليه دلوقتي يعني قبل ما ننتقل للقاهرة واللي حصل فيها بس الشيخ محمود علي البنة سؤال يعني بالنسبة للقراءات وعلم القراءات وعلم التجويد يعني عايزين نقف وقفة أمام التجويد والقرآن الكريم طبعا دلوقتي امقرض مسألة التجويد وما بقاش يعني زي زمان والكتاتيب ويعني الجدية في تعلم القرآن بالتجويد فلو اراد الشيخ محمود علي البنا انه يوجه نصيحة للشباب او لكل من يتعلق بالقرآن ويتعلق ويتطلع الى القراءة الصحيحة للقرآن الكريم ماذا يقول له الشيخ محمود علي البنا؟ هو بالنسبة للحفظ هو فيه طريقة جميلة او يعني يعني كثير من الناس الطيبين واخوانا الشباب المسلم يقابلني في مسجد مولانا الحسين وأنا دلوقتي خارق المسجد مولانا الإمام الحسين يسألوني كيف نحفظ القرآن يقول لهم دي عملية سهلة جدا م. إذا كنتم تراغب فعلا أنك تحفظ هتحفظ يعني النية الصادقة إنما مجرد أنك تقول عايز أحفظ وتقرأ صفحة وتمشي لا ما يبدوش كده يعني أول حاجة النية الصادقة يكون فيها عزم ونية على أنك تحفظ فطبعا يقولون إزاي يقولهم والله يتيجوا بعد ما نصال الفجر بنجيب مثلا المصحف الصفحة 15 سطر بنحفظ خمس سطور ونسمعهم على بعض إن كنا اتنين ثلاثة خلاص حفظناهم ننقل على خمسة تانين خمسة تانين فما نحفظ الصفحة دي نقل بالصفحة التانية حفظنا صفحتين وكل صورة نسمعها على بعض كلنا وننقل على صورة تانية وهكذا طيب في حاجة مولانا يعني هل يجوز ان يعني الطالب او اللي هو بيحفظ القرآن يعني يحفظه ذاتي يقدر يحفظه ذاتي الحفظ الصحيح السليم لا هو لابد من التلقي وبعدين التلقي الان ميسور الحمد لله عندنا اذاعة القرآن الكريم بتزيئ المصحف مرتلا ومجودا فاللي عايز يحفظ يحفظ, يحفظ من نفس السماع واصله اساسا التلقي ليه لانه فيه مثلا اللي ما يعرفش يعني ما عراش على شيخ او ما تلقاش عن شيخ بي بيخطأ غصبا عنه مش مقصود اه حسنا لان القرآن دي شكل اه يعني مثلا يجي مثلا في الف لام ميم يقولك ألم ذلك الكتاب لا رب فيه انما لو تلقى عن شيخ يقوله لام ميم بالمجود دي زي مثلا واحد يقول لك كافها يا عين صادر يقول لك كهاي عصر نعم هو لو تلقى عن الشيخة يقول له كافها يا عين صادر فإذا اللي ما تلقاش ضروري حيخطأ فالحمد لله أبواب المعرفة ميسورة الآن وأبواب التلقي على حقوص الأشهاد وعلى مسامع كل المسلمين بفضل وجود إذاعة القرآن الكريم طب فضيل الشيخ محمود علي البنة الان يعني ننتقل معك الى القاهرة ويعني الانتقال من المسجد الاحمدي الى القاهرة ماذا حدث بعد ذلك في رحلة الحياة والله انا ما جيت القاهرة كان كل همي ان اشوف كل كبار القراء فشدني بقى واحد اوية عظيم الله يرحمه الشيخ محمد سلام كان هو الشيخ الشاشاء سهردين في بولاق قعدت اسمعهم لغاية الفجر مادة كانت حاجة في منتهى الروعة والتلاوة الصحيحة ده عالم ثاني يعني كإن أنا بقى جاي من ابتدائي ريح سنو أو من سنو ريح جمعة فلقيت يعني وجوه كتير وقراء بقى كبار فبقت كل بقى هم إن أنا أبحث عن ده فهران فين بكرة وده بعد وده في بولاء وده في الضرب الأحمر وده في سيدة زينب وده في شبتية وهكذا كل هم اني انا أتع... يعني اسمع كل دول واقعد من اول الليل اخر البيت يعني, يعني انا كل ده كان هدف الشيخ محمود علي البنا من وهو في القاهرة ما فيش فارس اي عمل جاي. تاني لا ابدا فيش اي حاجه الا, إلا اسمع القراء دول ويعني وروح البيت ده اشغل الركوردر بتاعي كنت شويه كل دراسات ولا حاجه اه وكبر العقل بقى اه, آه. اقعد اقلب بالظبط واللي وياه مثلا ولا لا ايوه دي مظبوط بعد ما جاتش احاول ان اجيء ايه دي زي بتاعته بالظبط ستتصلح في اللي انا بسمعه واللي اللي انا بقوله وبدأت بقى في يعني هذا الوقت يعني تقرأ على جماهير يعني ناس بتدريك وتقرأوا قدام الناس في مساجد او في مثلا فيه يعني بعض المساجد الخاصة كده في شبرة يعني قرأت في واحد يعني اللي تقرأ في الجامع ده عشان الناس يعرفوك وتعرفهم كده صارت بقى صبقات واحد عنده مناسبة يدعيني ذكرى بتاع عند عيدة كذا ذكرى عند فلان او ليلة عند فلان او كذا او عيد ميلاد فلان تتعو بأيام القرآن الى ان جاء يوم والتقيت بالاستفاذ عبد العالي السيد وتعرفت عليه في مناسبة من المناسبات وقال لي انا بلدياتك وانت منين انت مش برباص وانت منين من زرقان نحن بلدياتك بتاعنا شفقيه وجدت زورني فرحت الشبان المسلمين وكان اول مرة يعني اروح الشبان المسلمين لا يا رب كان التاني مرة لان اول مرة كان فيه مسابقة ده قبل صالح باشا حرب ما يمسك الجماية كان واحد اسمه حسن بي إبراهيم والذي مدير مصلحة المباني وكان رئيس جماية الشبان كان بقى كان عملي مسابقة للحافظة وخدت الجايزة فيه دون اظن يعني عشرة جنيه وشهادة وفتاها زمان بس كنت ظهاره ما اعرفش معالم القاهرة والمرة التانية بقى لما روحت لزور الجمعية فاعرفني باللواء صالح عرب جاشر رحمة الله عليه فقال له ده بلدياتي وقريبه وصوته كويس اقرى يا ابني شوية قريب شوية الله يفتحي طيب إحنا عندنا درس الثلاثاء هنا في كل يوم ثلاث يجيبوا بقى محاضرين بقى كان الشيخ الشيخ خلاف والشيخ السنهوري فرد السنهوري والشيخ الخفيف و... العلماء الأجلاء يعني والشيخ شلتوت فكل يوم ثلاث كان بقى فيه درس من أحد العلماء فكان أنا بفتحه بالقرآن واختتمه بالقرآن. فارد دعم يعني معرفة بالشباب المسلمين ما بقتش ما علاقه ان انا بفتسح ولا حاجه بقيت يعني ابن الشباب المسلمين م. يعني بقيت قارئ لي لميت الشباب المسلمين اه نعم وبعديها ضمن او سنتين على ما اعتقد على ما اذكر كان في احتفال الشباب المسلمين فيها كان فيها فرع للتمثيل يعني التمثيل حاجات الاسلاميه الحاجات التاريخية آه. فكان بيعملوا احتفال العام الهجري في دار الأبرة في دار الأبرة وبعد الافتتاح بالقرآن وكلمة الرئيس العام من المسلمين وبعدين يبتدوا ايه المسرحية الإسلامية اللي بيعملوها فريق التمثيل كانت أذكر منهم الله يرحمه المرحوم محمد عثمان وغيره وغيره يعني كان يعني فرقة معروفة انها بتدرس الحاجات يعني بتلقي ضوء على التاريخ الإسلامي من خلال التمثيل يعني آه. فجيت صالح باشا قال هاتو محمود عشان يطلع يقرب فجاه المذيع كان الله المسيط الخير ولا موجود منه والاستاذ سعيدة بالسعدة اعتقد انه موجود في المانيا دلوقتي قابلني في المانيا فقال لهم لا ده مش معتمد في الاذهام القارئ ده ما احنا ما نقدرش نقاري حد والحقيقة يعني كان الإذاعة فيها تحفظ شديد يعني كان فيها يعني ميكروفون له احترامه جدا على رأي محمد فاتح اسميرت مرة يعني في مناقشة في, في في مكتبه وانك الميكروفون ده قمة لا يصل إليه إلا القمة محدث الكويس المقرئ الكويس الممثل الكويس المزيع الكويس الصحف الكويس كل شيء في في في في في ناحيته وقمة هو ده اللي يقعد قدام الميكروفون كان عندهم حرص جدا على ان ما فيش حد يظهر امام الميكروفون الا القمة وانا كنت راجل لا احد يعرفني ولا اعرف حد كنت مجهول في الوقت لها محدش يعرف يعني من كلها ده يعني هنا بقى هتبدأ العلاقة بينك وبين الازاعة وبداية دخولة الازاعة اللي حصل ده أن أنا قلت الآية هي اللي هي مناسبة اللي لا تنصروه فقد نصره الله إذا الذين كفروا ثانية سنين إذا هما في الغار يقول صاحبي لا تحهم إن الله معنا فقبلت باستحسان من الجماهير عجيب وبتشجيع جامد جدا كان الله يرحمه موجود في الوقت ده علي ماهر باشا كان رئيس الوزراء وكان محمد به قاسم كان مدير الإزاعة وهو اللي انقذ الموقف لما صالح داشتنا ذهله قال له يا آسم المذيع مش راضي وده المركز العام لازم يقف فاتكلم عن المذيع الشواكي كده يعني رأيتين مفاجح حاجة فلولا وجود مدير الإزاعة في الحفل ما كنتش قريت ما كنتش قريت على الهوى في الإزاعة يعني فوجئوا الناس ان انا يعني إيه إيه إيه يعني مثلا ان في صوت جديد مش عارفين مين ده انهم عارفين من مقرد شبان المسلمين أوه. فبعد الحفلة جه الباشا اللي سلم على علي ماهر الباشا قاسم بيه هو يعني الامير عبد الكريم الخطابي و... و... و... و وناس كتير دا من اللي عبدالله عابد السنوسي التعليمي كانوا كلذين الأصدقاء صالح بس الشيخ دراز كان وكيل الأزهر مم. وطبعا كانوا حضور للحفل والشيخ ابو العيون ويعني شخصيات ضخمة كانت لها وزنها في الوقت ده كانوا موجودين في الحفل حتى ان بعضهم قال الله ده يعني احنا ما كناش فاكرين دا ده, بي... ده صوته يعني مزي راجل كبير نموه هو, ال... هو عيل صغير بس إزاي على يدي الصوت ده فأنت يا صالح باشا لازم تعرف في الإزاعة عشان لو عملنا احتفال المزيع ما اعتريتش تاني فقال له خلاص يا قسم بيه خد اسمي كان متواجد معه في الوقت اللي عند المغني سلام كان ماسك سكتير الشؤون الدينية بالإزاعة كان هو الأستاذ عبد يونس فاسمك إيه يا شاطر كذا كنت أنا صغير لابس جيبه أفطن شيخ صغير كده فاسمك إيه كذا وساكن فين في شبرة شارع كذا نمرة كذا قال طيب يعني عود للخاتمة كده وقرأ يعني عشان هنعمل لك اختبار قريب انا طبعا ما يعني مش مصدق انه معتولي ولا اي مرة وعدت خبال سيادتك فبصيت لقيت جواب جايني نين تحضر اللجنة يوم كذا ساعة كذا كان في اللجنة دي المرحوم الشيخ شريط كان في كليت شريعة كان رئيس لجنة الكراء كان شديد جدا يعني اي قارئ يطلع من قدام الشخصي يبقى خلاص نجح فحضرت اللجنة وسألوني اسئلة في الحفز والتجويد والاحكام وكده وايه رأيتين كده برحتك انت بقى فقالي سألوني مبروك يعني النتيجة في وقتين عنا طول اعم عنا ساعتين امتحان يعني ما في الامتحان ما كانش سهل يعني مثلا يقول لك يقرم البقرة آية كذا أه ولم يسيره أه ولم يسيروا ما كتير فلم يسيروا ما كتير يقول لك لا أه ولم يسيره في الأرض فينظره دي بتاع فاطر دي مثلا أه يسيروا بتاع غافر مثلا في آيات متشابهات كثير صفراء ما تنشي القارئ وعيلها هي لخبط يروح صورة تانية فالمتشابهات دي بيبين يقول لك الولد حريص يعني فيها حفظ م. يجي واحد يغلط بقى ما يعرفش إذا أفلم يصيره فين ولا أو أولا ميصيره فين فبيبتدي بقى يسأله في الغنى والمد والأحكام ودليلك من التحفة إيه والجذرية إيه والإظهار أساسه إيه والإخفاء أساسه إيه والإقلاب إيه والغنى كم حرفه والمد منفصل بهيبقى كام والعارض للسكون يبقى كام والطبيعي يبقى كام والمد يعني كل أحكام التلاوه والمد اللازم يبقى كام وهكذا م. بيقعدوا بقى يعني حتى بيشربوا قهوة ويشربوا بتاع ويرتاح المقرئ شوية قولوا تعالى بقى اخش في التجويد يعني امتحان على كذا مرحلة على كذا مرحلة ومن كذا جانب يعني أو من كذا جانب وبعض ما يخلص سيقول له ارن بقى في بعض ملاحظات يقول لا يعني كده خليها كده تقفلها كده يعني خلي بالك من دي ما تعملهاش كده توجيهات وبتاع اتابق التوجيهات دي انا بقى فهمت ان انا تقلت خلاص ما دمقول لي بقى اعمل كده وعملت يا لا انت كويس بس زي ما قلناه لابت اعمل ومبروك ما مش مصدق ان انا برضو نجحت ومش مصدق ان انا حعرف الاذاعة ذات يوم لقيت جواب جايهم بيقول لي تقرر وضعكم على البرنامج يوم كذا على ان تقرأ الربع الفلاني من سورة هود يعني الربع ايه كانوا الى ثمود اخهم صالح كاننا في اواخر 48 في اواخر سنة 48 يعني نقول كده ان الشيخ محمود علي البنا اول قراءة في ازاعة يعني كانت في ديسمبر وبعدين ابتدين في 49 يناير بقى لا محن عاديين نوصلت الى استريخ بالظبط يعني اول قراءة للشيخ محمود علي البنا في الازاعة كانت سنة 1948 أيوه. من سمبس. آه سمبس. آه في اخذ اسمها تيثر من صورة هود والى أو وإلى سمود إلى آخر آية ختمت بها فاكرها زي النهاردة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه وليه وديسمبر بقى لأنه يظهر ديسمبر ده برضه بالنسبة لمبروك لأن أنا ولدت في ديسمبر كمان يعني تاريخ ولادتك الإزاع هو تاريخ ولادة الحياة أنا من ولدت في 17 ديسمبر سنة 26 نعم فجيت في اليوم ده كان زمان القراءه على الهوا ما فيش تسجيلات زي دلوقت فجيت اسمع القارئ اللي بيقرا يوم الاثنين بالليل اللي هو الشيخ المرحوم الشيخ محمد عكاشه كان بيقرا وقال اركبه كان المفروض ان انا ابتدي بعديه الصبح بقى كان القراءه من 7 7 ونص قبلها كده الدقايق يجي واحد سن ومد مش عارف ايه كان نظام كده في اليوم ده ما جانيش نوم طبعا الربع ده قريته مرة واثنين وعشرة وفرزت فيه الوقف والابتداء ويعني كل حالة تبقى مظبوطة عشان فروحت للستوديو دخلت كان في استوديو علوي اللي هو قدام الشريفين زمان طلعت السلم طويل وابتهالي كده ان انا يعني طالع عشر دوار من الخوف مم. الساعي قعدني على الباب برة ولقيت لمبة كده مش عارف ايه فيقول للراجل اللي يعني هو يعني ما يخلص على فكان هو بقى في الوقت ده يعني سامعني قعد على الباب مع الساعي هو بيقول سنه ومد يعني بتاع رياضة تقريبا م. وبعدين دخلت الاستوديو دخولي الاستوديو بقى كان مشكلة تاني ايه ازاي يعني ايه المفاجآت اللي حصلت الظهر وقال كل ما قرب على الاذاعة كل الخوف ما يزاد اكتر يعني اتهيأ لي اني إن مش عارف اقرأ ولا ايه الحكاية يعني يعني ما نمت السول الليه وعامل المنبه وكذا وكذا وبعدين الاقي السعر التلاثم طيب نام الحاجة تقول لي نام بس ما تخافش انا صح انا خايف خايف لتنام انتو اخرى ونمتنام ونفحص ساعة 8 واخد بقى لما كانت فيها عربية ما انا خدت تاكس كان زمان التاكسات كتير قوي في الشارع وقفة فين فين لغايت قبل الفجر في ساعة مش نايم بقى حقوم اتوضى وصل لي وعلى القرآن لأني لو نمت هو الفترة دي اللي ايه اه يحفل بقى فيها المحل مش ربت الحلبة والبتاع وكتبت على الله خدت تاكسي من على رس الشارع فلما وصلت بقى يعني من الخوف بقى والرهبة الموقف دخلت جوه الاستوديو كانت المذيعة صفية المهندس كانت هي اللي بتقدم البرنامج يوم انا ما قريب وكانت حط على دماغها بقى السماعات ما ما يعني مش عارف ايه اه قطيت فون اه فهي قاعدة فروقنا كده هو قاعد فروقنا وبعدين الراجل ايه فتح باب وقفل كانوا بابين كده فتح باب وقفلش باب تاني وقفلش باب تاني وقفلش معاني على الكورس ولوك خلص ثاني ومد مش عارف ايه ومشي ثاني ومد يعني برنامج رياضه يعمل رياضه اه وبعدين بقى ايه يعني هي قدامها الجدول قال قارئ الشيخ محمود علي البنا لأول مرة زي وكذا وكذا وكذا كل ما اقترب موعد القراءه كل انا مخاف اكتر فمن الخوف الصوت هرب يعني في تخيل ان انا صوتي صوتي مش مطلع الصوت أعوذ بالله مشاكل ترى لي بسم الله الرحمن الرحيم الصوت يجي مقطوع عند الرحيم ألا تماما وإلى ثمود أخاهم صحح ويجي مقطوع على مش كده ده صوت يأطول من كده بعد قايتين عملت لها كده تشويره قفلت أنا يعني بكحه وكده قلت لها يعني الصوت عندك طالعك ويقال كويس خالص مش عجب تخايف لي كويس قوي يا <تصفيق> قلتك صوتك كويس وأنا روحت مزاعة بقى على بعض بغاية ما هي وصلت في وإلى مدين الآية وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه وليه ده آخر آية قلتها في نفس العشر ده في اليوم ده في بس وبعدين جاها بعد كده فترة بقى علشان يعني ربنا لما يريد بحاجة بيسبب الأسباب أنا طبعا في الوقت ده كل 6 شهور على مقرأة مرة أو كل 3 شهور على مقرأة مرة لسه جديد طبعا. بيعملوا فترة تدريب وبعلمين من فئة تالتة لفئة تانية لفئة أولى فين على ما ياخد المراحل دي فيشاء السميع العليم اللي في الفترة دي القراء زعلوا مع الإزاع كلهم اجتمعوا كلهم الله يرحم الشيخ الشعشاعي والشيخ شعيشة والشيخ عالح زين والشيخ بعضين ذاهب أجمعوا أنهم يقاطوا الإزاء عليه كان الشيخ رفعت بيقره بيأخذ في القراءة ظن 12 جنيه الربع الوحد لكن سنة كم؟ كان سنة 49 50 الشيخ مصطفى سمعين كان بيقره عند الملك في قصر عبدين في رمضان في الفترة اللي انا دخلت فيها عبد المغني سلام اعلن في مجله الاذاعه كده اتفق عبد المغني مع القاري الكبير الشيخ مصطفى اسماعيل انه هيقرا في الاذاعه ف يعني في الوقت في هذا الوقت يعني الظلام فيش محمود علي البنا ما, كان ما كانش يقرا في الاذاعه الشيخ مصطفى ما كانش يقرا في الاذاعه كان بيقرا عند الملك بس في رمضان يعني حتى كان الجمهور يقول له ما تقراش في الاذاعه لا لعنه ما اعرفش باخش الاستوديو لازم اكون داخل جهنم حاجة ذي صوتي يتحبث فيه أنا أقرأ حفلات في الجامعة إنما في الاستوديو لا يمكن أن أقرأ بذلك فلأنه كان يمشي صوته الأول على ما صوتي يمشي فهو عايز حفلة كبيرة وعايز مثلا ساعة ساعة ونص يقول له مفتحولي للأستوديو أقرأ الغيث ما أقول صلى العظيم هم عندهم قواعد بأن ما كانش الأسرط الثلاث ولا التسجيلات ولا الكلام ده فالفترة دي بعدها كان أعتى ثرب خمس سنين يقرأ عند الملك وبعدين اهتدوا إلى أنهم يتفقوا معه يقرأ. قالوا إقرأ زي ما انت عايز. في الاستوديو لغاية صوتك ما يمشي وتيبعه بادي الدخلة بزعلته. ثم أنا باخد نص ساعة على مجال صوته وبعدين أربع ساعة بقى أبعت. قالوا ممكن نحلها يقرأ في الاستوديو على إني واعد معه جماع أصحابه على إنه يواني سوه ويروا. المشوقين بتاعه وشجعه وساعد مجيد معادل الخراره فتح له قراءه على طول فكان في الفترة دي يعني كبار القراء كان الشيخ الشفاء والشيخ رفعت بياخد 12 جنيه في القراءه الواحد فالشيخ مصطفى طب يا شيخ محمود على البنا بقى كان بياخد كام في هذا الوقت الدنيا ما في الوقت ده مبتدئ يعني كنت باخد 4 جنيه 5 جنيه 3 جنيه مش فاكر والله فالشيخ مصطفى ابتدا معاه 16 جنيه في القراءه فالشيخ الشيخ اعتبرها يعني تعدي على حقوقه وهي مصطفى اعتبر من أولاده يعني فقرروا إيه كان الشيخ على هزين والشيخ بزاهر والشيخ شايشة وكلهم بياخدوا ستة جنيه وكان فيهم مش عارف مين فيهم بياخد تمانية والشيخ الشيخ الماشر فقالوا يا ده مش كلام ده يعني يجي واحد أو المبارح يديله ستاشر جنيه وإحنا اللي باربعة والخامسة واللي بشتة آه. مش قرهين خالص كان على الهوى مفيش أشريته وانا كنت ساكن في شبره وجنبية مطبعة فيها تليفون وثمان الجندي وإحمد يحين تعال حالة أروح على الاستوديو يقول له استنى بقى ما تجي الساعة الثمانية عشان الشيخ تشوف فلانا عطاة المشكلة قف لنا اقرأ بالشكل ده لو احناك يوميا لا يعني مش لوحدي يعني الاعتذارات جات يعني مش مرة واحدة يعني ده ما اقرأش الاسبوع ده الثاني قرأ الاسبوع اللي بعديه والاسبوع اللي بعدين منتنع فبقيت يا أبو السلاقي نفسي بنقرأ في الإزاعة في الأسبوع 3-4 مرات حتى الجمهور قال الله البنّة ده إيه ده اللي جي مراح هو إيه ده إيه يعني هو قريب مدير الإزاعة ولا إيه ده يقريبه كل يوم الناس مش عارف أنه مفيش أسلطة آه والقراء اعتذروا مش عايزين يفاهموا الجمهور أنهم اعتذروا عايزين يملوا الفراغ فكان أحيانا يطلبوا الشيخ الدمنهور الله يرحمه وأحيانا الشيخ مصطفى وأحيانا يطلبوني في اللي سهل في مين؟ ف لأنهم بيطلبوا الشيخ الده منهور في الساكن فده لك حاجة امتة وشفر امتة الشيخ مصطفى الليلة يتعران في المنصورة مم. فاللي كان ما يسور لهم اكتر أنا. فمن هنا اتدت ايه يعني شار انتشار والشهرة بسرعة مم. حتى ان الناس يقول الله هو البنة ده ايه قريب مدير الازاعة ده بيقاروه كل يوم يعني كان القراء يعني في كان شيخ عبد الواصف لم يعتمد بعد يعني كان الشيخ عباس دي ولا الشيخ المنشاوي م. كان في الوقت ده كان اللي اللي يعتمد معايا او قبليه بسنة الشيخ كامل يوسف البهتيمي الله يرحمه والشيخ محمود خليل فضل فدلوقتي في خلال الكلام حضرتك بتقول ان يعني والدتك كانت رخفه قلقانه وصحتها من في يعني بتقول لك نعم وانا صحيح وانت خايف لما عدت في صوت يعني لازم نقف بقى على رد الفعل عند الولدة لما قريت لي المرة الاولى في الاذاعة ورجعت لها طبعا اكيد يعني سميتك ولا حاجة مثلا لا هي بقى يعني كانت بتدعي كل ايه كده. قلت لها دا اعتي لي كم مرة قالت كل ايه ساعة ما تختم الايه ده لك لكن ربنا اوفاك كل ايه مش يعني بعد القراءة لا كل ايه يعني كان البيع معاك وكان هي اللي بتقرأ يعني دا كانوا ناس بركة امهات دول بركة يعني مثلا اذكر مرة ان اخويا الحج الهادي ده في البلد هو المزارع يعني اللي بيزرع الارض وكسه فمرة محمد الله عليه تقول لي يا ابني افل بقى الراجي واخوك تهب المرتل شغال يعني تقول انا اصل كل كلمة بيقولها انا قلبي بيقولها معاه فانا تهبت فريح اخوك شوي وهم يقول في المرتل على شريط لا طايد يا سيدي من حقف له والجرام فاتق له تقول له لا يا ابني أنا غلط أفتح شوية سيدي أنا تعيبتي واخوف تياك كمان لا. شوف الناس الطيبين يعني كانوا ناس بركة لا. لا. رحمة الله يعني مع المعين طب يعني فضلت الشيخ محمود علي البنة طبعا مع رحلة الإزاعة وبداية رحلة الإزاعة ليك تسجيلاتك بقى المختلفة يعني السؤال طبعا ليك المصحف المرتل في الاذاعة يعني امت بدأت بقى يعني تسجيل المصحف المرتل وكيف تم تسجيل المصحف المرتل الكامل؟ والله انا في, يعني في منتصف الستينات كده خمسة وستين اربعة وستين كنت في مأتم المرحوم عبد الناصر حسين ابو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وطلبت انا والشيخ عبد الباسط لنقرأ بساعة الجنازة من ثلاثة ونصف الاربعة كان النظام كده انا عباصه تقرا ربع ساعه وانا اقرا ربع ساعه م. وبالليل كان في صرادق بقى كان معانا الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه ففي اليوم ده اللي اتصل بيا الساعه واحدة بالليل المرحوم عبد الحميد الحديدي كان مدير الاذاعه وقال لي في الرياضه طلبوني دلوقتي وقالوا انت وش عباص كنت ثلاثه ونص في البلد كانينو في اسكندريه وراخ هناك والد الرئيس توفى فلما رحت وارينا وبعدين كان حجز لي نفسيسي فمعظمهم انزل بعد الليلة سافروا مصر وبقيت انا والشيخ الحصري لان كان يعني كانت السيارة بتاعتي فيها عطل قلنا نصلحها ونسافر الصبح فطلبني الاستاذ محمد احمد كان سكرتير الرئيس في الوقت ده في سيسي الساعة 8 وقال لي ما تسافرش عشان عايزينك تقرأ في في البيت شوية عشان الرئيس جاي النهاردة لانه كان سافر مصر رئيس جمال وراجع ثاني يوم مسكندي فلما عدنا نقرأ انا والشيخ الحصري الله يرحمه هو كان الوحيد اللي هو مرتك في الفترة دي كان الشيخ الحصري كان ابتدى الشيخ مصطفى يسجل وشيخ عبد البصر الشيخ المنجاوي فالرئيس عبد الناصر بيقول لي يعني عايزة اسمعك الترق... الترثيل كده يعني ملاش التجويت عايز اسمع صوت الترتيب بعد تقرأ له الترثيل كان مبسوط جدا فبيكلمني بقى محمد أحمد بقول لي أنت ما ما تقراش مرتب في الإزاع يعني يقولت له والله الإزاع ما بعثت ليش أنا حقول سجلوني بالعافية هم يبعتوني تقع سجل أروح أسجل فقال لي لا لا نديهم أمره وكل حد بعد شهرين كده او ثلاثة بصيت لإيه المرحوم عبد الحميد حديثة لابني وكان المرحوم محمود حسن اسماعيل موجود كان رئيس الشؤون الدينية او المستشار الثقافي كان يسمى في الوقت ده من المستشار الثقافي يعني هو قبل منه في الفترة اللي أنا دخلت فيها الإذاعة كان المرحوم الأستاذ عمور سلام في كل اللجنه الثقافيه وكان رئيس البرنامج الثقافي اللي هو اش مل الشؤون الدنيه كان الاستاذ احمد يونس فجاء الراجل بعت لي وقال لي انا هسجل لك المصحف المرتل وبالفعل تم تسجيل المصحف الحمد الله وكان تقريبا سنة يعني سبعة. طب الآن ننتقل إلى يعني جزئية هامة وهي إن يعني بالتأكيد طبعا الشيخ محمود علي البنا له زيارات وله للدول الأجنبية وحصل بالتأكيد مواقف ويعني ذكريات في هذه البلاد يعني فبنود الآن يعني أن تطوف بنا كذا برضو في رحلة مع ذكرياتك ومع المواقف المختلفة اللي تعرض ليها في الدول يعني التي زرتها والمشاهد بقى اللي حفظها على الناس هناك واختلاف العادات والتقاليد وهكذا يعني والحقيقة إنه شهر رمضان في أي بلد إسلامي هو شهر رمضان الفطار والصحر و كذا لأنه بقى يعني البلاد العربية كلها صورة واحدة يعني مثلا في العراق كنت بقى قبل المغرب في القصر الجمهوري في بغداد في وقت المرحوم عبد السلام عارف و الرحمن عارف وكانوا بيأخذوا لي برضو تسجيلات في الاستوديو أقول لك دي نحتفظ بيها يعني من الضبط وكذلك الكويت وكذلك الأردن وليبيا وتونس وبعدين بقى لما انتقلنا بقى الى البلاد الاسيوية زي الهند وزي ماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبلاد كان شهر رمضان هو يعني تلاوة القرآن كل الناس بتتلو في البيوت كل واحد قدامه مصحف كل واحد يقرر ربع فكنا بنمر عليهم بالليل يعني الناس جد ما كناش نقرمسها من إلا ساعة الإزاع أو صورة الجمعة وكذا طب يعني بالنسبة للبلاد الأسيوية اللي يعني فضلتك دورتها ماليزيا وطايلاند والهند وسنغفورة في هذه البلاد يعني لفت انتباهك مواقف وذكريات ويعني طرائف بنود أن نضعها أمام السادة المستمعين. هو في اذكر في سنة مسافرتي ماليزيا كان موجود معايا من بعسات الاوقاف حوالي 15 قارب وكان اخر الخط بتاعنا مطر الطيران اللي هو الهند فبننزل كلنا نبيت ليلة او ليلتين كل واحد حسب الطيران تحت الرياح الفلبين مثلا هتقوم يوم الثلاث وحنا وصلنا لحد مثلا واللي رايح ماليزيا طيارته حتقوم بكرة العصر واللي رايح مثلا سمغافورة طيارته حتقوم بعد بكرة الفجر كل واحد حسب ليه فالحقيقة احنا نزلنا الهندي اول مرة شوفه في دي ما عرفش يعني النهار طلع بدر ازاي احنا وصلنا مثلا واضي معاد الفجر مثلا قالقيت النهار طالع وبتاع على الفجر بيدن هنا معاد الفجر هنا وبعدين لقيت كان ملان غربان ومش عارف ايه وبتاع منظر كان مضطره تنزل ازاي كده م. وندور على واحد يتكلم عربي مفيش كل اللي فيها يعني يجي واحد يقول لي مسلماني مسلماني ويسيبني ويتمشي ف الاتابي كان المفروض على مندوب مصر الطيران ان هو ياخدنا ينزلنا اسيد ويوزعنا بقى في الايام اللي م. اللي جايه فربنا يهديه لأنه فيما بعدنا قديمت شاكوى الرئيس مصر التران وحقاوه معاه ونقلوه فعلا نحن عادنا في المطار لساعتين محدش لا عارفين يروح فين ولا بنتكلم عارف ولا حد عارف يتجاوب معنا فكل إخواني القراء يعني سنهم أقل مني فبيعتبروا إيه يا أنت مثلا تتصرف تعملنا حاضر بالسعود أعود وانا هشوف لكم طريقة وشوية لقيت واحد يظهر انه من اليمن او حضره موتي او حاجه او في الهند قال السلام عليكم عليكم السلام تعال احنا عايزينك انت بتتكلم عربي اهل نعم انا محمد علي من حضره موت اهلا وسهلا طب احنا دلوقتي مش عارفين نروح فين يعني تيهين ولا عارفين ننزل في قتيل ولا كده الا في واحد اسمه الشيخ يعني حسان ايه كده سعودي أعرف بيته وهو تاجر المسهوغات هنا ودايما بيستضيف العلماء والقراء اللي بيجوا الهند قلت له والله يا ربنا معا تكلينا احنا غلابا ومش عارفين حاجة ولا عارفين بتتكلم هندي لأ لحظة واحدة وسابني ومشي انا قلت الله يعني با على ما جيه ربنا يفرج سابني ومشي هتبير الراجل بيتصل بايه تليفون بالسعودة يقول له فيه كذا يعني 15 قارئ وعالم وكذا فقال له يلا بتجيبهم تاكسات وكذا وتروح على أتيل كذا أعتاب الراجل السعودي ده وغالبا أظن قيل أنه متزوج مصريه. فراجل أكرمه الله يكلم الأتيل وشحنونا بقى كل ثلاثة في تاكس لأن التاكس عندهم 1100 كل ثلاثة في تاكس وخدنا يجي خمس تاكسات ومعنا الأخ الحضرموطي ده ودنا على الأثير واتصلنا بالحج السعودي ده نشكره قال لا والله انتو شضفتونا وانا احنا كلنا اخوة وكل في اي مكان المسلم اخو المسلم وكذا وانتو بقى من اتبلكم الفطار وكل اقامتكم هناك في الفندق يعني ما, ما تجهدوا نفسك في حاجة ولا تعملوا حي شيء جزاك الله وخيرنا قال فين من, من مصر يترى كان مصر جلت تبلي كل راحة و انه ما عليش الله عنا خير وانا مش حسيبه برضو لازم الشكي للمدير كان في الوقت هذا الفريق حشاد لما جيت مصر اشتكيه وحقق معاه فعلا ونقله لأنه دول, دول تذاكرهم عليها ترازيت وبعدين انت بتحجزهم في القتيل لا هتتفعلهم حاجة ولا محتاج. سيبهم في بلد ماش عارفين يتكلموا مش لولا ان ربنا انقذهم بالراجل ده نفس قعدنا بقى ايه يومين وبعدين فجئنا بايه واحد اسمه حاج سيف الدين او حاجة زي كده ناظر مدرسة عربية بددرس لغة عربية في الهند في بومبيه احنا نزلنا ببومبيه فالراجل ده جانا بعد الفطر ده جانا بعد الفطر وقال يعني بنعزمكم عشان تزوروا المدرسة ودي مدرسة يعني بتنفق عليها الكويت لتعليم القرآن واللغة العربية والخط العربي وإخوانكم هنا المدرسين عايزين يشوفوكم وكذا وكذا وشوية وجه إيه الحج ده السعودي ده قال يا جماعة فيه الجامعية الإسلامية هنا في بومبيه عايزينكم إيه تزوروهم في الجامعة بعد بعدما يصلوا لعيشه بتصلوا الساعة كام؟ لا هنا بيغيبوا شوية بيصلوا في التراوح ساعتين ثلاثة تقريبا فانتوا هترهقوا حتتعبوا جدا يعني ما بيصلوش 8 ركعات او 10 ركعات زي عندكم مرة عشرين يغيبوا اوي وبيصلوا بقى الركع بربع قرآن مبتعي يعني مجهود عليكم مع هذا كده فحنجي لكم برضو ايه وتزوروا المسجد وتقرأوا لهم قرآن يعني بمناسبة تقولكم او او او حنا جئين وحنا طالعين من بلدنا عشان هي عشان نقرأ القرآن في اي مكان ان شاء الله يكون في الصحراء كان بقى يوم حافل عظيم ما شفتش يوم زي ده يعني لا انسها ابدا من قبل الجامع بيجي كيلو والناس يرشوا علينا الورد واللي لبسوها ايدي ورد واللي كذا واللي يتبركوا بالايه الكاكولة دي مثلا واللبس ده ما عندهم حاجة كبيرة او او لك ان العرب دول احفاظ سيدنا محمد على ما وصلنا المسجد خدنا يجي نص ساعة حاجة بتاع نص كيلو نص ساعة الزبط لازم يسلموا والي اولاد وصبيان وحريم ورجالة وبنات وكله كان موكب ديني ما شفت ازايه ابدا واحد وقعدنا نقرأ في المسجد بلغاية ما قالوا تفضلوا بقى عشان الصحور كل قارئ على مقرار نص ساعة كنت نأتي خمسة عشر و تاني يوم بقى اللي راح الفلبين و يوم اللي راح على سنغافورة و انا اتلاهت على ماليزيا على البي سي اي دي اللي هي الانجليزية وصلت هناك لقيت ايه الحقيقة مندوب من وزارة الاعلام والثقافة هناك مستنيني وخدني على الاثيل وكان معايا زميل ليا برضو ورحنا حجز لنا ونزلنا وبعد كده رحنا كان مع يعقوبها تاني يوم جمعة ورحنا صلينا في الجامع الكبير جامع فخم قوي اه صلينا في الجامع الكبير وكان موجود بقى تينكو عبد الرحمن كان رئيس الوزراء والسلطان كان موجود اسمه حليم شاه ومعدين هناك نظامهم في في الحكم زي النظام الرياسي الجمهوري يعني كل خمس سنين ينتخبوا سلطان فوعملون برنامج بقى لزيارة الولايات ولاية بن بننجدي ولاية صراواك ولايات كتير بقى نزور الولايات مثلا نعرفها لنتين ولايات تاني وهي جزر زي اندونيسيا كده الطيارة صغيرة كده فيها عشرة لكن تودينا وتنقل من الجزيرة الجزيرة جويجي ده المسابقة تداء من عشر رمضان ايه مسابقة ايه بقى مسابقة بقى دينية لحفظ القرآن في الدول اللي هي جنوب اسيا جنوب شرق يعني توطلوا مسابقة دولية في تحفيظ القرآن في ايوة مثلا كان في ناس من الهند ومن تايلاند ومن غفورة ومن آه آه اندونيسيا مم. وكان فيه فتيات صوتهم جميل جدا في كانت من اندونيسيا صوتها جميل او او او لها ممر النهائية الحقيقة اه يعني انتوا يعني بيتوا في لجمة التخديم في هذه المسابقة يعني. اه اشتركتوا في هذه الاجمة اه وبعدين بقى في الاحتفال الكبير بقى لديت الاجر اللي هو توزيع الجوائز والسلطان ورئيس الوزراء بيوزع الجوائز يعني فااااا من ضمن اللي الحاجات اللي كانت في العاملين طوابير كده صفوف للطلبة والطالبات المدارس يلفوا يقولوا انشيدوا بتاع فوجئت بقى طبعا هم في الخطبة في الجمعة هناك بيقولوا اللغة الأردية الأول وبعدين يقولوا لغة العربية اه يعني يقول كذا كذا وبعدين يقول كذا باللغة العربية فأنا ما بسمحش هناك يعني حد يتكلم عربي إلا كان مرافق معنا أحمد مصطفى ده خريج الأظهر وماليزي الحاجات الطريفة بقى اللي كانت هناك يعني طلعوا في الاحتفال ده تأثرت جدا بالأولاد الأطفال اللي بولوا يا رمضان يا رمضان يا شهر القرآن كلهم في نفس واحد بقى حوالي ألف ولد وبنت في الاستاد كبير جدا ومزعل الهوى والتلفزيون وكله فبنسيت نفسي عن ملابك كده وتأثرت من المنظر نفسه والدول ما بتكلموش عربي ازاي بينطقوا ناشيه كده وبالأسلوب ده يا رمضان يا رمضان يا شهر القرآن وداعا يا رمضان وكده كان اواخر رمضان طبعا آه تأثرت جدا بالموقف ده يا اذكره يعني ما نساش الواقع لي طيب يعني اول ما رحت ماليزيا برضو كان نظامهم في الاكل يختلف عنا في ال يعني مثلا يبعثلنا مثلا في الأكل سمك ومش عرف إيه وإيه لحمه وإيه لحمه وإيه لحمه ورز اللي هو الكاري الكاردة والبتاع وبعدين كله بالشطة يعني الأكل كله عليه شطة وبعدين حتى الحلو نفسه حقين عليه الشطة ثم وبعدين الشيخ محمود عن اللي بدنا عمل في الشطة وإيه ده هو أنا استغربت فقلت لحمد مصطفى اللي هو الأزهاري دائمت ربي في مصر وبيكلمنا زي المصريين لأنه قاعد مدة في الكلية أسر الدين فبقى يعني كانه مصري قلت يا استاذ أحمد. إيه الحكاية دي آه. طيب يعني إحنا لما بناكل شطة عندنا ولا بناكل حاجة حراقه ولا بتاع بيبقى فيه حلو معقول بيهدي الموقف شوي آه. آه. فقال لي خلاص خلاص ومكلم الراجل بتليفون الطباخ باللغه بتاعتهم كذا قال لي خلاص تروح خلي الحلو من غير شطه بس يعني طب عن ماليزيا يعني طيب الدول الأخرى تايلند أو مثلا سمغافورة أو أي دولة أخرى من آسيا برضو يعني ليك فيها مواقف أو ذكريات معينة تحبت يعني تذكرها لنا الآن هو في, في سمغافورة في المزيد الكبير برضو هناك الجاليات الإسلامية يعني أقلية سمغافورة في تايلاند بردو لأنهم أغنى ناس هناك م. فلما بيجي بقى في ليلة معينة بنيقرأ مثلا في العشرين من رمضان كذا بيقوم يجوا الناس كلهم المسلمين والقادرين بيجيبوا بقى في الجامعة يفرشوا وسجادة كده وكل واحد يحط ما تجول به نفسه م. ويلموا الفلوس دي بقى ويوزعوها على الفقراء المسلمين هناك م. يكونوا حيبنوا جامع يكونوا حيبنوا تحفظ قرآن يكونوا كذا طيب يعني بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا هذه اللي هي فيها كفرة مسلمة يعني ايه سمات العامة اللي يعني لفت الانتباه للشيخ محمود علي البنا على الناس المسلمين هناك واللي يعني بيجد فيها يعني اختلاف ما عن المسلمين هنا في مصر او في الدول العربية هو بالنسبة لماليزيا لو قلت ماليزي يبقى مسلم يعني مفيش واحد ماليزي اي يعني كل ما احنا بنتكلم عن دول جنوب شرق اسيا يعني ككل يعني ماليزيا بالذات يعني أو في المية مليزي مليزي اه ماليزيا مثلا نقول 100% مسلمين ايه ذي؟ يبقى مسلم مفيش واحد ماليزي غير مسلم ابدا نعم انما هناك جالية بقى يعني زي ما تقول بيقوموا بخدمات لهم بقى جالين كذا جزارين مكولية مش عارف ايه دول كلهم صينيين طبعاً بيدينه بالجوزية وبتاعة دولة على حتى كنت قاعد عن السفير مرة وبعدين بعدين في الحديقة كده فقال البه المكواجي وصل المكواجي بصلت لي باكب عربية مرسيدس وجاي اخذ المكواج قال لي هم دول بقى أسرياء البلد الصينيين مسكين البقالة وال البيئالة وجميع الخدمات للبلد يعني اعتبر اقتصاد البلد كده اهو كده طيب يعني هل هناك دول أوروبية أو أميركية زارها الشيخ محمود علي البنا؟ لا هو من سنة ثمانية وثمانية وسبعين طلبت لزيارة ألمانيا لأن فيه يعني زي ما تقول مراكز إسلامية في ميونخ وفي بول وفي هامبورغ فرانكفورت. فالمراكز الإسلامية دي محتاجة إلى مععاظ وخراء آه. فأكلمني الدكتور النمر كان أعينها وزير الأوقاف وقال لي أنت مطلوب تسافر ألماني فسافرت يوم العيد الكبير جابوا للتذكرة والإجراءات دي وسافرت وختم السفارة الألمانية والحاجات دي آه. فلما سافرت هناك وصلت إيه كولونيا اللي هي فيها المطار وبوندي بقى على بعد ايه حوالي 30 كيلو البون اللي هي اللي رايحها ايوه فنزلت من في المطار مانيش عارف اتكلم الماني الجماعة بتوع الجمرك والتاني افتح الشنطه يعمل لي كده افتح له الشنطه خلاص انا عايز بقى وانا في الطيارة ابني واحد مصري طيضة دي في هامبورج قبل ما تنزل نمرت السفارة هي تكلم التليفون عشان ايه يقبلوك يعني اه فنزلت طبعا ما كانش حد مقابلني يوم ده اجازة طواقف ساكت وبعدين ما نش عارف اتكلم برضو اللغة بتبقى يعني ايه اه مفيش لغة الوضع هنا اهمية اللغة بقى الاجنوبية يعني لا مفيش لغة اجنبية عندي يعني عشان نخطبهم فلقيت واحد بقول لي يا شيخ قلت له تعالى تعالى الله يهديك قال لي انت بغي تكسر قلت له نعم نعم انت عربي قال لي ايو انا سوري قلت له والله تنقذني تعالى تعالى تفاهم معهم بقى في الجمرك وخد شنطي وحطيها في التكسي بتاعه وطلب لي السفارة النمر بقى في القرسة كلا وكلمتهم قلت لينا لين تكسي بقى وتعالى على طول لان احنا على منجيلك هناخد وقت ورحت بقى لقيت السفارة مقفوله وما فيش غير ايه بعض يعني الموظفين فيها بصات يعني بتاعها او كده وشتاء بقى نازل على اعلى ودنه قال من نسيب مصر هنا صيف بينما هناك مطر وشتاء قارص يا اتصادفوني كالتخيرهم وبلغوا السفير بعد المغرب والملحق الثقافي والجماعه دول اللي هم كانوا طالبين اصلا زيارتي وكان اياميها اللي مرشحني لي للسفرية دي الاستاذ صفوش الشريف الرئيس هاي في السلامات فقعدت معهم بقى يوم وبعدين بعدين عملوا الإجاد والبقى يعني ميون اخترت فيها ثلاثة ايام همبورج كذا فرامف كفورد كذا فكنت بالتقي بقى بالجاليات الاسلامية جميع الاجناس يوسلاف على اتراك على كيستانيين على هنود على مصريين وعراقيين وسوريين جميع الجاليات العربية والإسلامية م. وإن كان يعني ملهمش يعني مساجد أو كده يعني ياخدوا شقة كده يصلوا فيها وبتاعه يعني فيش حتى في المراكز الإسلامية مساجد المراكز الإسلامية في ميونخ فيه جامع وفيه مبنى للضيافة وفيه طلبة بيدرسوا من مصر هناك م. وفيه إمكانيات كويسة ميونخ ده م. طب تذكر يعني موقف من المواقف ولا مثلاً أي واقعة حصلت لي كنت في ألمانيا بحيث يعني ما زلت تذكرها ولم تنساها يعني هو كان في الوقت ده يفتتح مسجد في النمسا والمركز الثقافي بتاعنا في ألمانيا يتبعه النمسا السفير بتاعنا طلبني اسم الدكتور احمد عيسى قال ان انت مفيش حد من اظهر جه واحنا غلقنا لان مصر هي اللي اخدت موافقة من الحكومة اللي متساوية بقطعة الارض ودنا المسجد بمجهود كل الدول العربية فحرام ان مفيش حد ممثل من مصر يبقى موجود منتروع وكذلك بس انا ليه شرط اتصل بالدكتور النمر كان هو اللي أفادني على حساب الأوقاف ومقدرش أزود الأجازة عن المدة المقررة إلا إذا هو وافق. فهناك مستشار اسمه الأستاذ حمدي عزام جزاه الله خير ريشاد بن حلال ومصري مخلص يعني وطنه فاتصل بالأستاذ صفقة الشريف كرئيس هاية السعلامات وكلم الدكتور النمر في البيت بالليل وطلبه قال له خلاصه <تصفيق> دكتور نمر وافق والشكل دان يسافر على النمسة تعملوا إجراءات الحجز والسفر وكذلك فلما رفت هناك كان يعني حاجة غريبة قوي أحد السفراء الدول العربية علشان يعني أنفقوا زي في الجامعة والتالي عايز يعني السيطرة تبقى لهم والتالي جايب وزير المعارف أحد الدول العربية جاي طيارة مخصوصة وجايب معاه طالب ما بيعرفش يقرأ كويس يعني بكسر الحروف وكان موجود رئيس الجمهورية وكراسكي وكلهم اه فقال يعني نحن بنكرم المسلمين في بلادنا ونرجو ان برض الجاليات التانية في بلاد تبقى المكرمة وحاجه يعني يوم الرحب معبد ديني وكذا وكذا فبعد ما خصبهم هم بقى هنا ده الوزير العربي ده طلب ان يعني القارئ بتاعه هو اللي يقرأ فكذ حاجة اتضحك اوه اوه المنصة عالية والولد اللي جايه وقصير فقام وقف قاعد يقرأ هو وقف فالسفير بتاعنا كان نجاي الشوعة تقول لي ابن فاش حاجة ظهر حيدن واحنا زي في قاعة المحاضرات نتلع نصل الظهر وين كل حاجة فطلقنا وصلنا من اول ما طلقنا المسجد فوق بعد الحفل ما خلصه المسؤولين ميشوا كله معانا التصوير التلفزيون وكله كله طلقنا على الجامعة كل يا اخواننا كل بقى الموجودين طلوا على المسجد المسهم وعزان الظهر واليوغوسلاف والاتراك وكل واحد جايد مراته واياله كله عشان يعني حاجة غريبة ان في جامعة هنا يبنى في الله وبعدين البلاد دي اللي هي قريبه من روسيا بتشجع الاماكن الامادات وكذا علشان برضو تخف من الشعيه لان مش على بقدر 20 كيلو من من ف يا اخواننا نصلي ركعتين لله شكر فصلينا ركعتين لله شكر أنا ربنا وفق المسلمين لاقامه هذا المل في هذا المكان نبتدي فقره ابتدى الناس اللي كانوا بيركبوا اتوبيسات وعائلاتهم وكلهم نزلوا القرآن القران يقعدوا يقرأ لغاية العصر لكن اللي, اللي ما تشربش لا تستمشي بجامع ملان من برده هو تسجيلات وصور يعني هل تذكر القراءة فالطبيل شيخ محمول علي البنا بعد ما يعني زرست ألمانيا والنمسا وعطي لمصر يعني ملاحظاتك ايه على المسلمين هناك واحتياجاتهم ويعني الحاجات اللي هي الملاحظات العامة على اخوان المسلمين بيعتبروا يعني اي عربي او اي مصري مم. يعتبروه يعني كسب كبير لهم جدا درجة بقولي سيادتك الواحد ماشي في الشارع يتبركوا به ملابسوا وهدوموا ويابكوا مجتهى من البلد الأظهر وعندهم حاجتين اثنين مقدستين البيت الحرام والأظهر الشريف مم. والحمد لله يعني بفضل الله أن الأظهر له في جميع بلاد العالم الإسلامي مدرسين بيفيدهم لتعليم الناس وتلاقي في كل بلد تلاقي مكاتب دينية وكذا مؤسسات ثقافية فيها من خدج الأزل علشان يوجهوا الناس لدين الله وهذا من فضل الله ونعم الله طيب يعني نعود بقى مع الشيخ محمود علي البنا من الخارج ومن زيارته إلى الداخل ونعود مرة أخرى إلى الأصوات وإلى التجويد وإلى عالم التجويد يعني ال التوصيات اللي بيحب الشيخ محمود علي البنا أن يوصي بها أي قارئ ناشئ أولاً لازم كل يوم الصبح بعد ما يصل الصبح يغنو جزء من القرآن أو جزئين يوميا المواصلة على التلاوة والمداومة دي من أهم الشروط للقارئ ثانياً مقومات القارئ هو بيكون إيه كن صوت جميل يكون مجود القرآن مظهره كمان يكون كويس ما يلبس مثلا شبشب وجلبية ويقعد على ولا الحاجات اللي هي لا تليق بحامل القرآن ولا يتواجد إلا في الأماكن اللي فيها احترام أو في الناس اللي فيها محترمين ثانيا إنه لازم يتعلم شيئا من الموسيقى لأنه الموسيقى فيها شيء من التهذيب الصوت أو يعني تطويع الموسيقى للتلاوة يعني في آية مثلا بيبقى فيها تخويف وآية تبشير وآية وعيد ممكن يقول آية تخويف من الصباح يبكي الناس آية تبشير وآية الاستهلال بالرصد هل الشيخ محمود علي البنا درس موسيقى؟ اه انا درس موسيقى على الشيخ المرحوم الشيخ درويش الحريدي لان لما قريت في الإزاعة فقالوا لي انت ببوي صح تاخد المقامات الموسيقية والتوشيح وال... علشان تعرف تقول بتقول ايه حتى ما تسمع واحد يقول ده بيقول سيكة ده بيقول صبة ده بيقول حجاز فمش مهم انك تاخد النغم علشان هتغني به ولا لا ده عشان تطوع الموسيقى للتلاوه امم طب يعني السؤال الاخير للشيخ عمر الدنه هل مارس الاداء قبل كده يعني في حياتك كده ما بتحاولش انك تمارس الاداء والله انا قلت شوية برضو زمان بس يعني لقيت نفسي مم. لما جاء اقرا القران الاقي البرامج بتاعتي ناعمه ما اعرفش اقفل مظبوطه اه تبقى الاداء حاجه والقراءه حاجه امم طب تقول لنا كده يعني نموذج كده يعني يعني يعني قدمك للسر المستمعين يعني بشخصية الابتهاد لا, لا إله إلا الله رحده لا شريك له له الملك وله وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ